أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النوع الثاني من الاستغاثة الكبرى بأسماء الله الحسنى يا الله يا هو يا بارئ يا قديم يا دائم يا قائم يا فرد يا أبد يا عز يا أعلى يا قابض يا باسد يا باعث يا وارث يا حنان يا منان يا ديان يا مستعان يا برحان يا باهر يا غالب يا سيد يا حكم يا عدل يا عادل يا مقصد يا راشد يا رشيد يا جليل يا جميل يا كفيل يا مبين يا منيب يا مثيب يا منير يا صبور يا واجد يا ماجد يا أبر يا بار يا غار يا نافع يا مانع يا سامع يا دافع يا صادق يا فتاح يا مصير يا مميت يا مبدئ يا معيد يا معز يا مذل يا جواد يا متفضل يا قاسم يا محسن يا مطي يا موني يا مغيث يا منعم يا منتقم يا مقدم يا مؤخر يا وفي يا وافي يا تام يا باقي يا مدبر يا والي يا رب العالمين يا مالك يوم الدين يا رحمن الراحمين يا أحكم الحاكمين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا خير الحاكمين يا خير الراحمين يا خير الرازقين يا خير الغافرين يا خير الفاتعين يا خير الفاصلين يا خير الناصرين يا خير الوارفين يا خير المنزلين يا أهل التقوى يا أهل المغفرة يا ذا العرش يا ذا الرحمة يا ذا المغفرة يا رب العزة يا رب المشرقين يا رب المغربين يا فالق الإص... صباحي يا فالق الحبي والنواي يا قابل التوبة يا فعال لما يريد يا نعم المولى يا نعم النصير اللهم لك الحمد كله لا قابض بما بسطت ولا باسطة فيما قبضت ولا هذه لما أضللت ولا مظل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما عطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت ثم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فعفوت فلك الحمد بصدت يدك فعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاهد فعطيتك أفضل العطية وأهنأها تطاع ربنا وتشكر وتعصى فتغفر وتحب المضطرة وتكشف الضر وتشفي السقيمة وتغفر الذنب وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل أسألك اللهم باسمك الأعظم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم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 وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة والممات وثبتني وثق الموازين وحقق إيماني ورفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر لي خطيتي وأسألك الدرجات العلا من الجنة آمين وأسألك اللهم ثواتع الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة آمين وأسألك الله ما خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلا من الجنة آمين واسلك اللهم أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتظاهر قلبي وتحصن فرجي وتنوير قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العنى من الجنة آمين وأسألك اللهم أن تباركني في سمعي وفي بصري وفي روعي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي ممماتي وفي عملي وتقبل العسنانات واسلك الدرجات العليا من الجنة آمين واسلك اللهم ما أن تفعل بي كذا وكذا يا ربي يا ربي, يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمةك في قبلتك ناصية بيدك ماضٍ في حكمك عدل في قطارك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أزلته في كتابك أو علمته أعظم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهن بهمي الله أكبر الله أكبر بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربه بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحت على الله توكلت على الله الله ربنا اشرك به أحد أسألك ما خيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك أزجارك وجل ثنائك ولا إله إلا أنت اللهم اجعلني في عياذك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم اللهم إني أستجير بك من كل شيء خلقت وأحترزك منهن بأقدم بين يدي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من أمامي ومن خلفي وعين يميني وعين شمالي ومن فوقي ومن تحتي النوع الثالث من الاستغاثة الكبرى بأسماء الله الحسنى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا من يا مهيمن ويا عزيز يا جبار يا بتكبر يا خالق ويا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاع ويا عليم يا قابض يا باسد يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيب يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مصي يا متخير يا مبدئ يا معيد يا محي يا مميد يا عيو يا قيوم يا واجد يا يا ماجد يا واحد ويا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا معخر يا أمل يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا برو يا تواب يا منتقب يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسد يا جامع يا غني يا موني يا مانع يا طار يا نافع يا نور يا هدي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا من هو أحقه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 لن تطاع إلا بإذنك ولن تنصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب من شهد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفرية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قطيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم أسألك اللهم باسمك الأعظامي فأدعك لأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم علم أن تصلي على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك عميد مجيد وأن تعطيه المسيلة والفطيلة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد فأسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم علم. ما سألك الله من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بك من شر ما أعاد منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأسألك الله ما وما قرب إليها من قول أو عمل. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قطاع طريته لي خيرا، وأسألك الله ان أن تفعل بي كذا وكذا يا ربي. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك في قدرتك ناصية بيديك ماطن في عكملك في قطاعك. سلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك ألستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم يعوذ بك اللهم يعوذ بنور قدسك فبركتي طهارتك وعظمي جلالك من كل طارق إلا طارقا يطرق بخير اللهم أنت غيافي فبك أغوث وأنت يادي فبك أعوذ وأنت ملادي فبك يا من ذلت له رقاب الجبابرة وغطعت له مقاليد الفراعنة أجرني من خزيك وعقوبتك في ليلي ونهاري ونومي وقراري لا إله إلا أنت تعظيما بوجهك وتكليما من فأصرف عني شر عبادك وأجعلني في حفظ عنايتك وسرادقات حفظك وعود علي بخير منك يا أرهم الراحيمي